الدرس الثامن حروف المد واللين المد ب ا فتح ة علف سكون ب ا ب ا ضم و ا سكون ب و ب ا ب و با ك َ س ْ ر َ يا َ سكون ب ِ ب َ بوبي تا َ فتح ََْ الف ِْ سكون ُُ ت َ ت َ ضم ََّ واسكن ُ ت ُ تا ت ُ تا كسرى يا سكون تي تا تو تي ثا فتحالف سكون ثا ثا ضما واسكون ثو ثا ثو ثا كسرى ي ا س ك و ن ف ي ث ا ث و ف ي حافت حالف سكون حا حا ض م ا و ا سكون حو حا حو حاكس َْ ر َ ي َ ا سكون ُْْ حي حاحو ُ حي خافت َ حالف َِْ سكون ُُْ خا َ ضم <خاضمى> َ عواو َ سكون ُْ خو خا َ خو خَا كسرى يا سكون خي خاخوخي رافت حالف سكون را رَا ض م ا و ا سكون رو, را رو را كسرى يا سكون ري ري ا ر و ذا فتح الف سكون ز ا ضم واو سكون زو زا زو ザーカスラヤスコンゼーザーズーパーフェッハーリフセコンターパードマワオスコントゥパートー طا كسرى يا سكون ط ي طا طوطي ظا فتح أ ل ف سكون ظا ضا ظما واو سكون ظا ظا ظ و どーかすらやすこんぞー。 فا كسرى يا سكون في فاف في ها فتحالف سكون ها هَا ضم واسكون ها, ها هو هاكا ي ا سكون هي هاه هي ا فتحالف سكون يا يا ضما و سكون يو يا يو やかすらやすこんやよウ همزه كسرى يا سكون اي جيم فتح الف سكون جا جيم ضمى واو سكون جو جا جو ジーン ダービー قاقوقي ك ا ق و ك ي لالو لي مامومي نون فتحالف سكونا نون ضم واو سكون نو نو نو ن كسرى يسكون نو نو ي و فتحالف سكون و واو ضم واو سكون وواو وو. و كسرى يا سكون وواو وواو ل وواو سكون تو ثافت ح ي ا سكون تي تو تي ثافت حواس كن و ثو دا ياسكون ثي. دو ثي. دا واسكون دو دا الفتح ياسكون الفتحى واسكون الفتحى ياسكون فتحى ثي ثي دي ثو دو دي ذا ل ف ت ح ه واو سكون ذو ذا ل ف ت ح ه يا سكون ذي ذ و ذ ي رافتحه واو سكون را ري رو ري ذا فتحه واو سكون ز و じゃあ最初はスコーンシ ي, ي しょうしょい。 ضافت حياه سكون ط ي ضو ط ي ضافت حواس كون ضو ضافت حياه سكون ضي ضو ضي لام فتح و ا س كون لو لام فتح ي ا ه سكون ليل و لي, لو لي. نون فتح واوس كون نو نون فتح ياس كني و ن نوني أ و أ ي ب و ب ي جوجي حوحي خوخي عوعي غوغي فوفي قوقي كو كي مو مي واو فتحاواو سكون وو واو فتحايا سكون وي و و وي ها فتحاواو سكون هو ها فتحايا سكون هي هو هي يا فتحاواو سكون يو يا فتحه يا سكون يي يو يي